بسم الله الرحمن الرحيم حامل تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عنه ما قل أرأيتم ما ترعون من دون الله أروني أروني ماذا خلقوا من الأرض أنهم شركم في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو اثار ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستذيب له إلى يوم القيامة ووما من دعاء وَإِذَا وإذا حسر الناس كانوا ولا تتلى عليهم اياتنا بَلْ لكن قال الذين كفروا للحق لما جاءوا ما فاتحوا منه ان أَمْ يَقُولُونَ ابتغاه قل اني افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلى مما تفيضون فيه، هو أعلم بما تفيضون فيه، كفاه شديد بيني وبينك، وهو الغفور العظيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما نفعل به أكتبوا إلا ما نوقع إلي وما أنا إلا نذير مهون قل أرأيتم إن كانت من ذي الله وكفرتم به وشيد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمنت فآمن واستكبركم إن الله لا يجل القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفق قدير ومن قبله, كتاب ورحمة ومن قبله كتاب موسى إمامًا ورحمة وهذا كتاب مفض بكل لسان يا ربنا الذين ظلموا, ظلموا للمحسنين ان الذين قالوا ربنا الله ثم اتقاهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنه خالدين فيها خالدين فيها جزاء بما كان بَيْنَ الْإِنْسَانِ وَوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حملته الْإِنْسَانُ كرها إِحْسَانًا كرها أُمُّهُ كُرْهًا, ووضعته كرها وحمله ثلاثون شهرا شَهْرًا حتى اذا بلغ عتدا وبلغ اربعين سنه حتى إذا وبلغ سنة قال رب اوجعني أن أشكر نعمتك قال رب ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي التي امنت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وان ترضى واصلح لي في ذريتي إني تبت اليك وانني من المسلمين تقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوج عن سيئاتهم في أصحاب جلنة وعلى صدق الذي كانوا رجون والذي قال الوالدين أفل لكما أتعدني أن أخرج أتعدني أن أخرج وطلق لك القرون من قبلي وقد صلت القرون من قبلي وهما يستديثان ما نويلك ويلك, ويلك آمن إن وعد الله حق إن وعد الله حق فيقول ماذا إلا ساطير الأورمين أولئك حق عليهم القول في أمم قد صلت من قبلهم قد صلت من قبلهم من الجن والجنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات من عملوا وَيَوْمَ أعمالهم وهم لا يممون ويوم يقرأ الذين كفروا على النار أذهبكم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعكم بها فاليوم فاليوم تجزونا ذا بلدون بما كنتم تستكبرون في الْأَرْضِ بغير الحق وبما كنتم تفتكون واتق الأضراج إن أنذر قومه بالأحقاب وقد خلت النرء من بين يديه وقد خلت النذر من بني يدي أَلَّا خلفه ألا تعبدوا إلا الله إِنِّي الله عَلَيْكُمْ عَذَابَ عليكم عذاب يوم النظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعبنا إن كنت من الصالحين قال إنما العلم عند الله وأولئكم ما أرسلت به وذاكني أراكم قوما تلينون فلما رأوا آرضا مستقبل أو قالوا هذا آرض ممطرنا بل هو ما اتعجلت ихم فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بامر ربنا فأصبقو لا يرى إلا ما سلكهم كذلك نزل قوم المجرمين ولقد مكّلناهم فيما مكّلناكم فيه وجعلنا لهم سماء وجعنا لم يسمعوا أرضاً أفئدة فما أظنا عنهم فما أظنا عنهم سمع وَلَا أرصار ولا أرضاً ولا أفئدة من شيء إذ كانوا يجحون بآيات الله وخلقهم ما كانوا بيستهنون ولقد أهلفنا ما حولكم من القوى وطرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نفرهم الذين اتخذوا من دون الله قربان آلمة فلولا نفرهم الذين اتخذوا بل ظلوا عنهم وذلك إذ كوهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نظرا من الجن يستمعون القرآن يستمعون القرآن فلما خضروا قالوا أن ولما قبل ولوا إلى قوم منذرين قالوا يا قومنا إنا ترينا كتابا أنزل من بعد موسى مخدقا مخدقا بَيْنَ بين يديه إلى الخلق وإلى طريق مستقيم يا قومنا ومن لا يجب داعي الله فليس له جزء في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ظلام مبين أولم يروا وقلق السماوات والأرض ولم يحيى بخلفهن بقادر على أن يحيي الموتى بل إنه على كل شيء قدير ويوم يغرب الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بنا وربنا قال فَذُوكُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُورُونَ كَمَا كَبَرَ أُولُو الْعَذِمِ مِنَّ الرُّسُلِ وَلَا لهم كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ, يرون ما فألمنكم إِلَّا القوم الفاسفون بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعماله والذين آمنوا عن الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وآمنوا إمام الزلالى محمد وهو الحق من, من ربهم كفر عنهم كفر عنهم سيئاتهم وأطلق ذلك ذلك لأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضربون وللناس أمثاله فإذا لقيت الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أخلتموه فزد الوزا حتى إذا من بعد فَإِنَّمَا مَن نُنْبِذُهُ وَإِنَّ فِي ذٰلِكَ قَضَاءَ الْحَرْبِ أَوْ ذَلِكَ ذٰلِكَ وَلَوْ والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم سيهديهم ونصبح مالهم ويدخلهم الجنه رسائلهم يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم والذين كفروا فتحسن لهم وأظل أعلمهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط عماله أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمسانها ذلك لأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى له إن الله يرسل الذين آمنوا ومن الصالحات جنات تجريد تخليا الانهام والذين كفروا يتمتعون ويفعلون كما تأكل الانعام والنار ماكن لهم وكاين من قريه هي اشد قوه من قريتك التي اخرجت اهلكناهم فلا ناصر لهم أهلفناهم فلا ناصرناهم افمن كان على بينه من ربه كمن دين له سوء عمله كمن دين له سوء عمله واتبعوا أغواءهم مكان التي وعد الجنة التي يود المتقوون فيها أهل من ماء غير آت الموتى من لبن لم يتغير صامو وأنهم من لبس لم يتغي. اللهم امنع من خطر اللذه للشاربين وامنع من عشر مصفى ولو فيها من كل الثمرات وموفره من ربهم كمن هو غالب في النار وشكوى ما. خطى أمراءهم ومنهم من يجتمع حَتَّى حتى خَرَجُوا خرجوا من عندك قالوا, قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آلها أولئك الذين طَبَعَ الله ولا يقولون رغوا اهواهم والذين اهتدوا ذاذهبون وآتاهم تقواهم فهل ينظرون الا الذات ان تأتيهم بغتة فطر جاء فَهُمْ ظُلَامٌ فَلَمَّا أَنْ نَقُولَ إِلَّا اللَّهُ فَلَمَّا أَنْ قُلْنَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْنَا بِكَوْنِ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ ويقول الذين آمنوا لولا نزلة سورة فلما أنزلت سورة نكملوا وذكر في القتال رأى الذين في قلوبهم مرض رأى الذين في قلوبهم مرض إليك نظر المغضين عليهم الموت فأولئك طافوا وقلوا ما هو فإذا عزم الأم فلو فرط الله لكان خيرا لهم فهل سئتم توليت تبسدوا في الأرض وتقطعوا أرقامكم أولئك الذين لعنوا الله فأصمموا وأعمى أرقامهم أَفَلَا تدربون الكرآن أم على قبوب أقفالها إن الذين ارتدوا على غبا من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سوى لهم وامرا لهم ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنوقعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم فكيف إذا توفتوا الملائكة يغلبون ربوهاهم وأببارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أشفت الله وكرموا ربوانه فأحبط آمانهم أَمْ حسب الذين في قلوبهم موض جهو أضانه ولو مجاول عينا كان فنعرف دون بسمان في لحم القول والله يعلم أممك ولنبل غنكم ختانا كَمْ وَصَّيْنَا وَنَبَّهُوا وَأَبْرَشُوا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا ان سَبِيلًا وَشَاقُّوا قُرَّةً لَّنْ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ لَهُمُ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ سيحبط آماله يا أيها الذين آمنوا أطيع الله وأطيع الرجل ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كبروا وقدوا من سبيل الله ثم ماتوا وهم كفاء فلن يغفر الله لهم فلا تيموا وتبعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم والله معكم ولن يتوقعوا ما لكم انما مخايات الدنيا لعبو وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا وَيُؤْتِكُمْ عُدُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِنْ يَسْأَلْكُمْ هُوَا فَيَكْفِقُمْ تَرْخَلُوا وَنُخْرِدْ أَرْضَانَكُمْ هَا أَنتُمْ أَعُلَئِكُ دِعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ الْنَارِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَرْخَلْ ومن يلقى فانما يلقى عن نفسه والله الوذي وأنتم الفقراء وان تتولوا يشتب للقوما زهركم ثم لا يكون أمثالكم بسم الله الرحمن الرحيم نحن لك بتحمل مميين ليبر لك الله وما تقدم ذنبك وما ذنبك وما تأخر, من تأخر ويدين من منعمته عليك ويدين من منعمته عليك وي كطراطا مستثيما وينصرك الله نصرا عزيزا والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانه والله جنود السماوات وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ, جنات تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظالمين والمشركات عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ونعنهم وغضب الله عليهم ونعنهم لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لتؤمنوا بِاللَّهِ وَ ومن نكث فإنما ينكث إن على نفسه ومن أوفى بما آهد عليه الله فسيؤتيه أجرا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 أن لن ينقلب وَالْمُؤْمِنُونَ والمؤمنون إلى أَبَدًا أبدا وزين ذلك في قلوبكم وزين ذلك في قلوبكم والله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء وهو من يشاء وكان الله رفونا رقما سيكون مخلفون إذا وطلبتم إلى مظامنا لتأهدوا واذهونا نتبعكم يريدون أن يبجلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل فسيقولون بل تحفظوننا بل كانوا لا يفقرون إلا قمنا قل من المخلفين من الأعراب سبعون إلى قوم لباس شديد تقاتلونهم أو نسلمون فإن وإن تتولوا كما توليتم من قبل نعذركم عذابا أليما ليس عمل أعمالا تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أئما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبالعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل عليهم فانزل السكينة عليهم واتى لهم فتحا طيبا ومضان كثيره ياخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعادكم الله مضان كثيره وقدر لكم آبه وكف أيدي الناس عنكم, أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها طريقات الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبين وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم من بعد ان اغفركم عليهم وكان الله بما ترملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والالي معتوفا ان ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطقوهم فتصيبكم فتصيبكم هم معرة بغير علم ليُلخِذ الله أَمَن فِي مَن يَشَاءُ لَوْ تَتَّنُوا لَذَرْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ غَافِلًا أَيُّمَا إِذْ جَاءَ الَّذِينَ ظَلَمُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْغَمِيضَةَ فَمِنْهُمْ مَنْ يَتَجَاهَّى على رسوله وعلى المؤمنين وأنزمهم وأنزمهم كلمة التقوى وكانوا أخط بها وأنها وكرم الله بكل شيء عليم ولكن يجب ان يكون هناك اجرات تتعلق بان يكون هناك اجرات تتعلق بان يكون هناك اجرات تتعلق بان والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الخسر يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين ما مؤجدان Thank you. Thank you. متنون في التوراة ومتنون في الإنجيل كذو الأقراص أهو فأدارو فتدو نظ فاستوأنا إن الذين محمد وراء الخدرات أكثرهم لا يأتيون ولو أنهم صبروا فتى تفرج إليهم لكان خيرا لهم والله بكور رحيم يا فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصدقوا على ما فعلكم نادرين وقبلوا أن فيكم وسول الله لو نطيعكم في كثير من الأرض فَتَوَلَّا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ الْأَرْضَ أَعْرَضَاتٍ وَجَعَلَ الْأَرْضَ أَعْرَضَاتٍ وَجَعَلَ الْأَرْضَ أَعْرَضَاتٍ وَجَعَلَ وَمِنَ اللَّهِ الله وَاللَّهُ والله عليم خليم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ المؤمنين فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بينهما بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا فقاتلوا تبديح الثلاثة إلى أمر الله فإن فأشك أصلحوا بين بالعدل وأقسحوا إن الله واتقوا الغار لعلكم ترقمون يا أيها الذين امنوا لا يسقر قوم من قوم عسد عسد إن عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابدوا بالألقاب بإسال ولن يطربوا بالقول Amen. Uh -oh. قادين ان الله يعلم منذ البدء السماوات والله مخير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم <غير> Bye. كتاب الخفيف بل جذبو بالخفق لما جاءهم فهم في أمر. that <todic> I Dat is من حبل وعيد إذ يتلقى المتلسيان من يمين ومن شمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عثيد وجاءت تكرة الموكب الحق ذلك ما كنت متقيد ولفق في الصور ذلك يوم بعيد وجاءت كل نفس مسايق وشديد لقد قُل في وقنة من هذا فكشفنا عنك لطاءك فبطرك اليوم قديد وقال قرير هذا ما لدي أكيد ألقي أكيد إنما كل كفى من نام بالخير معتد مريد الذي جعلنا الله إلى الآخر فرمكناه في العذاب الشديد قال قريبا السماء هو شهيد ولقد خلفنا السماوات والأرض وما بينهما فيه شتة أيام وما مسلنا من نهوب فاصدر على ومن الليل فسبحه وأبذار السجود واستمع يوم ننادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم يوم تشقق الأرض عنه سراء ذلك قد رم علينا يسير نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما فذكر بالقرآن من يخاف العيد بسم الله الرحمن الرحيم والداريات ذوّا فالقاملات وقرا فالداريات نسرا فالمقسمات أمرا انما توعدون لخالق وان الدين لوافق والسماء ذات القرب انكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من افك قتل القبر الذين هم في غمره ساغون يتألون ايا ليوم الدين يوم هم على النار مفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك مقصين كانوا قليلا من الليل ما نزعون وبالأجهار هم يستغفرون وفي اموالهم حق للسائل والأقلوم